بابا جاب لي كلبي حبيته من قلبي بيهز اللي بديله وبقعد عجنبي بيعوي هوهو هو بيعوي هوهو هو بيعوي هوهو هو هو هو <تصفيق> كلبي حلو كتير بصحى من بكير قابل ماما وبابا وكل العصافير بيضلوا وراي وانا رايح جاي ما بتركني لحظة All right. <laughs>